سيقول ص ب ا ء من الناس ما وزنا المنكر بلدكم التي كانوا عليها قل لله المشرق و ا ل م غ ر ب يهدي من يشاء إ ل ى أ س ر ا ق مستدلين وكذلك جعلناكم امه وتكونوا سهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا ق ب ل ك التي كنت ع ل ي ه ا إ ل ا لنعلم من, من يتبع الرسول ممن ينقلب على ق ب ي ه وان كانت ل ك ب ي ر ة للاعلى الذين هدى الله وما كان مريضا علما لكم إ ن الله ا ل ن ا س ر ؤ و ف رحيم قال َ نوى ت َ ل ب وجهك َ في السماء َِ ف َ ل َ م ْ و ل د ن َّ ك َ سله َِ ة ترضاها َْ ف و َ ل ْ وجهك َََ ف ك و َ ت به الحرام ََِْ وحينما ََ كنتم ُُْْ فولودوهكم َََُُُْ شطرا َ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 اللهم ا ج ذ ن ا من العلم انك كذبنا من الظالمين الذين آ ت ي ن ا ه الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولكل ا وجهه ومولينا فاستبقوا الخيرات اين ما تكونوا ياتبكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ولكل تكونوا يأتبوا أوليها الخيرات أينما فاسبقوا يأتبكم جميعا إ ن الله لكل شيء قدير ومن حيث فرجك ومن حيث ر تول ت وجهك شطر المسجد الحرام و إ ن ه لحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجك فول وجهك شطر النسج الحرام وحيث ما كنتم فولوا هدوءكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشون فلا تخشوهم واخشوني و ل أ ؤ ت و ن نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يكره عليكم آ ي ا ت ن ا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب و ا ل ح ك م ة والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكون يا الوالدين من استعينوا بالصبر والصلاه إ ن الله ل ع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أ م و ا ل بل أ ح ي ا ء ولكن لا تشعرون و ل ن ر و ن ك م بشيء من الخوف والجوع ونقص من ا ل أ م و ا ل و ا ل أ ن ف س والثمرات وبشر الصابرين الذين إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة ق ف ا ل د و ا إ ب ن ا ب واولئك هم المهتدون ان الصفا ء والمروه من شعائر الناس فمن حج البيت او اعترر فلا دناخ عليه ان يطوف بنا ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ا ل ذ ي ن يكتبون ما أ ن ز ل ن ا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب و ا ا ل ل س ق ب م س خ ر وتخريف الناس ل من والأرض يتلق من دون الله انزل ا يحبونه م كحب الله والذين آ م ن و ا اشد حبا لله ولم ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا جميع وان الله شديد العظيم اذ ت ب ر أ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم ا ل أ س ب ا ب وقال الذين اتبعوا لو أ ن لنا ك ر ة ف ن ت ب ر أ منه م كما تبرا و منا كذلك يريهم الله أ ع م ا ل ه م حسرات عليهم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 لكن لو اتبعوا ما انزل الله قالوا بل ن ت ب ع و ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباءنا يعفنون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين و ل م ا لا ي ج م ع إلا ونحم اسماء ل خ ن ز ي ر أولى الله الحسنى و ل ويشترون به ثمنا قليلا أ و ل ئ ك ما ياكلون في بطونه الا النار ولا يكلمهم ولا اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر انت ولا و ج و ك م قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم ا ل آ خ ر والملائكة والكتاب والمي و ا ت ا ل م ا على حبه ذ و القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب, وفي الرقاب واقام ل ر ب و أ ق ا الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهده اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك ل ذ ي ن ص د ق ا الذين صدقوا و اولئك الذين صدقوا هم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر ب والعبد بالعبد و ا ل ا ن س ى ب ا ل ا ن س ى فمن خفي ل ه م من أ خ ي ه شيء فاتباع بالمعروف واداء ذلك تخطيكم ن ربكم ورحمه فمن اهتدى بعد ذلك فله العذاب ل ي م ولكم في القصاص حياه يا اولي ا ل أ ل ب ا ب لعلكم ت ت ف و ن كتب عليكم اذا ق ض ر أ ح د ك م الموت إ ن ترك خيرا و ل و ا ل د ي والاقربين بالمعروف حقا على المتسلين فمن بدلهم بعد ما تنعم ف إ ن م ا اسمو على الذين يبدلون ه إ ن الله سميع ع ل ي فمن فاطمه سلفا و إ ث م ا ف أ ص ل ق بينهم فلا إ ث م عليه إ ن الله ر ف و ر رحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل ك قلنا لكم تتقون أياما فمن كان منكم مريضا او على تجري فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فريه طعام مسكين فمن تطوع فيضا فهو وان تقوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفقراء فمن سجد منكم الشهره فليصر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 واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا زعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون احب لكم ليله الصيام الرفث إ ل ى نسائكم لباس لكم و أ ن ت م لباس لهم ع ل م الله انكم كنتم تهتانون أ ن ف س ك م فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشرون وبتوا ا ما كتب الله لكم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 تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آ ي ا ت الناس لعلهم يتقون ولا ت أ ك ل و ا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إ ل ى الحكام ل ت أ ك ل و ا فريقا من أ م و ا ل ا ل ن ا س ر ا ل إ ث م و أ ن ت م تعلمون يسالونك عن ا ل أ ه ل قل هي مواقيت للناس والحج و ل ي ت الجر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن المر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تاكلوا ان الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقتلوهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى ي ص ب فان قاتلوكم فقتلوه كذلك جزاء الكافرين فان تعرف فإن رخيم ان تهل فإن الله غفور رحيم وقاتلوا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله ف إ ن ت فلا عدوان الا عظم ا أ ش ر ا ل خ ر ا م بالشر ه ا ل خ ر ا م والقومات قصاص فمن فأعتدوا أعتدى عليكم ت فانفقوا الله يمتلكون في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم إ ل ى التهلكه واحموا ان تكونوا من الغفور الرحيم إ ن الله يحب المحسنين واقم الحج و ا ل ع م ر ة الا ف إ ن أ ب ص ر ت م فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا اوسكم حتى يلغى الهدي محله فمن كان منكم م ر ي ض أ او به ادم فمن ي ج من ص ي ا م أو ص ث ه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم فيهم من صيام او صدقه او نسخ ف م ن جاء انتم فمن ل م ت ع ف ص ي ا م ث ل الى الحج ف ي ا استيقظ من ا ل إ د ي تلك ع ش ر ة كامله ذلك لمن لم يكن أ ه ل ه خ ا ض ر المسجد الحرام واتقوا الله و ع ل م و ا ان الله شديد العقاب الحج أ ش ه ر معلومات فمن فرض ب ي ان ا ل ح د فلا ر ف ث ولا ك ت و ق ولا جدال في ا ل ح د وما تفعلون من خير يعلمون الله وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما نزلكم وان كنتم من قريب شركه الهدى شركه دعويه غ ف و ر ربحيه م ف ذات ق ض ي م ض م ف ا ك ر و ا اجتماعي ل ل ه ك ك ذ م ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آ ت ن ا في الدنيا و م ا له ف ي ا ل آ ه ر ة ي د هناك ومن ه م من يقول ربنا آ ت ن ا في الدنيا خ س ى يوفي ا ل ا ت و ف ي الاهل حتى يوفي ا ل ا ه ت و ا ل ا ل ح و ف ي ا ل ا و ا ل ا ل ح ا ل و ل ا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 واتقوا الله و ا ع م ن و ا انكم إ ل ي ه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا وينشر الله على ما في قلبه وهو اله الخصام واذا تولى سعى في الارض ا لنفسل فينا ونهلك ا لحرص رنا والله, والله لا يعز الفساد و إ ذ ا قيل لو ت ك ل م ن ا خذته ا ل ع ز ة ب ا ل إ ث م ف ح د و جهنم ولبئس المهاد موسوعه ن يشري ا ا ل ل ل ه رءوف ب ب ا يا د ي أ ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا خ ل و ف ي ل س ل م كافة و ل ا ت ت و ا خ ط و ا ت ا ل ش ي ط ا ن ن إ س ل ك م عدو فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ل ان الله عزيز خ ف ي ر هل يعلم سل بني إ س ر ا ئ ي ل كم اتيناهم من آ ي ه بينه ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد دين للذين كفروا الحياه الدنيا و ي ك خ ر و ن من الذين آ م ن و ا والذين اتقوا ف فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل ن ا ه م الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إ ل ا الذي ا و ا البينات بغيا بينهم فهذا الله الذين آ م ن و ا لمختلفوا ا في الحق باذنه والله يهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم أم أسبق أن الجنة تركوا ولن ما ي ل ف م ث ل ه ا ل ذ ي ن ك ل و ر محمد ر ا ت م النابلسي تسالون كما لا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين والنتائج والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم تلعيكم الفاتحة وهو وعتى و خر ر لكم ك اسماء الله يعلم وأنتم ا ت ل ح و ن ى ي س أ ل و ن ك عن الشهر الحرام ك ت ا ل فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكف به والمسجد الحرام و إ ص ر ا ج أ ه ل ه منه أ ك ب ر عند الله و ا ل ف ت ن ة أ ك ب ر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يقتل منكم عن دينه فيمت وهو كافرون فاولئك حرقت اعمالهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ه Thank you. أ ل و ن ك عن ا ل ص م ر والمنكر قل فيهما اثني كبير ومنافع الناس و ا ث م ه م ا أ ك ب ر ا ل نفعهما و ي س أ ل و ن ك ماذا ينفق ويقول العفو كذلك يبين الله لكم ا ل آ ي ا ت ل ع ا كنت تفكرون في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ي س أ ل و ن ك عيسى ن ما قل إ ص ل ا ح لهم صريح وكنت قولهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعمتكم إ ن الله عزيز ولا تنسح المشركات حتى نؤمن ولانكم مؤمنه خير مشركه ولو اعجبتكم ولا تنسحوا المشركين حتى نؤمن ولعبد ا مؤمن خير مشرك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 قل ولدا فاعتذروا النساء في المحيض ولا تطلبون ه حتى يطهروا فاذا تطهرون فاتون من حيث امرهم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطرفين ف أ موسوعه ا ر ك م ما أن شئتم النابلسي أنفسكم و ت للعلوم الاسلاميه ف أ واتقوا ش ئ و د م الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عوضه لايمانكم أ ن تبروا وتتقوا وتصبحوا بينكم و ا لا ل ه يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم والله ر ف و ر سليم للذين ي ؤ ل و ن النساء ت و ق ف أ ر ب ع ه أ ش ه ر فان شاءوا فان الله غفور رحيم و ا ل عجبوا الطلاق فان الله شرعنا عليم واللقاء يتوضبن بانفسهن ثلاثه قرون ولا يحل لكن ما خلق الله في أ ر ح ا م ه ن إ ن كن ذي الله واليوم ا ل آ خ ر ورسولهن احق بوجهن في ذلك إ ن أ ر ا د و ا إ خ ل ا ق ا ولن نشل الذي عليه و ا ل ر ج ا ل عليهن درجه والله عزيز حسين الطلاق مرتان فانساكم بمعروف او تصريحون باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيته إلا ي فان جئتم أ الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افسدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها الله فأولائك فانطلقها فلا تحل له البغض حتى تنكح د و ج ا غيره فإن جنيه طلقها فلا عليهما يتراجع أن وتلك حدود الله ويها لقوم َ يعلمون وان َ ع ط ل ق ت النساء َ ا ب َ ل و ن َ ج َ ل ه ن ف َ م ْ س ِ ك و ن َ بمعروف ٍَُِْ أ َ و ْ تغمحون َُ بمعروف ٍَُِْ ولا ََ ت ن س ُ و ن َ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتبعوا ايات الله هدوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه ع ي ف و ا به واتقوا الله واعلموا ف وان اردتم ان تستودعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آ ت ي ت م بالمعروف والذين يتوفون منكم و ي د ر و ن أ ز و ا ج ا يتربصن ب أ ن ف س ه ن أ ر ب ع ة أ ش ه ر وعشرا ف إ ذ ا ب ل غ ن أ ج ل ه ن فلا بلاغ عليكم فيما فعلن في أ ن ف س ه ن بالمعروف والله بما تعملون صديق ولا يناق عليكم فيما ا ر ض ب ت م به من خ ط ب ة النساء او افننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا علم الله ا ك م ستذكرونهن ولكن لا تعدون سرا الا أ ن تقولوا قولا معروفا ولا تعجلوا خدف النكاح حتى يلوى الكتاب أ ج ل ا و ع ل م و ا ان الله ل ن ا في أ ن ف س ك م صحبه واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم ف تحذرون واعلموا ان الله غفور حليم لا تناف عليكم ان طرقتم النساء تمسون أ و تفرضوا لونا فريضه و م ت ع و ن على الموزع قدوه وعلى المقتر قدوه متاع بالمعروف حقا على المحسن وان ط ل ق ت م و ن من قبل أ ن ت م س و ن وقد ا ض ع ب ت م لهم فنصف ما فنس ما طلبتم الا ان يعفونا ويعفو الذي ب ي ن ي عقده النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تلتوا الفضل بينكم ان الله لما حافظوا على الصلوات و ا ل ص ل ا ة ا ل م س ط ى و ق و م و ا لله خالقين فان خفتم فرجالا او ع ك ب ا ل ا ف إ ذ ا انتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا ا ل و ل ذ ي ي ن ت و ل م و ن م ا ت ع ا للقول غير اسراج ف إ ن خرجنا فلا ت ن ا ح عليكم فيما فعلوا في أ ن ف س ه ن معروف والله عزيز حكيم ولنقل لقاتلهم بالمعروف حقا على المتقين كذلك الم ل ل ك تر ان الذين خرجوا من ديارهم وهم ملوك حذر الموت فقال ل والله موت ثم أ ح ي ا ه م ان الله ذو فضل على الناس ولكن أ ك ث ر ا م وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أ ن الله شهي عنه من ذا الذي يقرض الله ق ر ب ا حسنا فيضاعفه له ا ض ا ف ك ث ي ر ة والله يقبض و ي ر س ط و إ ل ي ه ترجع أ ل م تر إ ل ى ا ل م ل ا ئ ي ل من بعد موسى اذ قالوا ل ن ب ي الله و ع ث ن ا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل ع ت ي ت ن ي كتب عليكم ا ل خ ت ا ل الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله و ق د أ خ ر ج ن ا من د ي ا ر ه م ولا ولد الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال له النبي ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا أ ح قال ب م منه ل ولن ك نؤتشع ان م الله اصطفاه عليكم وزاده بطه في العلم والجسم والله ي ت ي ملكه من ي شاء والله واسع عليم ويلكم التابوت فيه س ك ي ن ة من ر ب ك م و ب ق ي ة و ب ق ي ة مما ترك ال موسى وقال ه ا و ن احمله ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن في ذلك لايه لكم إن فلما فطر قانوده بالجنود قال ان الله مبتليكم بنائيا فمن شرد منه فليس مني, مني ومن لم يطعه فليس مني فشردوا منه الا قليلا منهم فلما جاوده هو النبي وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه ورسلهم ما يشاء ولولا دفعوا الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن